في هذه الليله ليلة الخميس ال عشر من شهر شوال عام 434000 شكر الله سبحانه وتعالى وكوتانا ناندي زيتو هابا في بيت من بيوتي كونيا نيومبا فاتيكا بيتها ياك الله سبحانه وتعالى باوني مسجد بلال ولله الحمد اني مره يا كwanza اميني كوجا هابا الحمد لله حقيقه نمهفرحشوا سانا نا حالي نلئونا هابا يزاهم الله خيرا كثيرا الوفاء مساهمهنا جهود قصيميشا نيomba kama hii mbao ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala na jambo la pili vile vile nawashukuru الاخوه الفضلاء walopanga dlevelé shukrani kwa nyote ambao kwamba umeja kutoa wakati wenu lillaa kuhudhuria hapa kustafidi au kufundishana machache kwenye dini yetu la shakka hadha fadl min allah subhanahu wa ta'ala na lazima tuataris anatutambue kwamba hiyo ni tawfik ya allah subhanahu wa ta'ala kutukutanisha hapa mutahabbiina مع عشر الاحبه اليوم ان نسiku ya mukaddima utangulizi wa daura kama hii na mimi ninashirikishwa kwa njeo utangulizi alhamdulillah kwa hilo wajazakumullahu khairan kwa kunialika mengi inshaallah mutaskia kwenye tadris yarasa'il ambazo kwamba zimepangwa kusomeshwa kwenye kikao kama hiki lakini yangu tu tukumbushana baadhi ya mambo ambayo kwamba ni muhimu sana kwetu sisi walimu tunao na kwenu nyinyi mnausikiliza ambao ni wanafunzi haya ni mambo ya tuhusu sote طلاب ومدرسين sote نحتاج nasaih rahitaji ya kukumbushana kwa sababu mwanadamu ameumbwa na tabia ya nisian la buda kukumbushana kila mara ala kulli hal mimi mwanzo kabisa mtakwenda kwa rakizi kicho kimoja ambacho kwamba ndio aula an yusaddar bihi almajalis ni jambo ambalo kwamba kila السلف الصالح ها وكوسي ككومبشان كو كلا كкао وككاء ها واجي ككومبشان ناوني مساله الاخلاص هي مساله يا الاخلاص فهذه اول دوره ولله الحمد دوره الشيخ محمد الوهاب والصابري رحمه الله تعالى عالما من علماء اليمن من علماء السنه المعروفين رحمه الله لكن معاشر الاحبه كل جامل لنا مقاصد yake او ملengo yale jambo malengo isipokuwa sahihi na natija yale jambo huwa si sahihi inukta muhimu sana lazima tukumbushane taasisi yake yale jambo ماذا نقصد؟ تشقصدي اني؟ توكي هذه الدورات العلمية وهذه الجهود المفترض وهو الظن بهم ان شاء الله اني كوما سوتو رضا الله سبحانه وتعالى هذه بغيتنا عندما لما kitu tunatefuta رضا الله فحسب ويو هاينا مالengo ambayo kwamba دوقي تعليم كما la chakaratit tutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala nyinyi na sisi wala hakuna mingine ile tufanya uweka harakati kama hizi isipokuwa kila mmoja yatlub ridha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hili lengo Allah Allah alisitushopoki haikuwekwa vikao kama hivi kwa mashindano kwamba ushindano hapa kuna mashindano huko na kule la wala yamewekwa vikao kama hivi kupingwa fulani wa fulani abada abada na والله kama hadha malengo hata ungekuja kabisa ana hatuko kwenye malengo kama haya tutaki kushiriki lakini sisi tunavofahamu ni kwamba adwan ni kwamba zimewekwa vikao kama hivi talaban limardhati lillah wa taqarruban ila Allah subhanahu kwaimo hii nukta ya kwanza lazima tukumbushane kwanza sote anaizungumza na anaisikiliza نحتاج أن نذكر انفسنا واخواننا الاخلاص والتقرب إلى الله kwenye shughuli zetu zote au ahwali zetu zote idhalika mmoja katika salafa saleh mmoja katika salafa saleh ana nasisitwa jina lake sahihi وقال كلاما جميلا جدا ضمن زع منن مهمه قال رحمه الله من لم يصح مبادئ ارادته لا يسلم في منتهى عواقبه وقال المبادئ مهم جدا يا اخوان مبادئ يعني البدايات لا بد أن يكون صحيحا كما البدايه بس ان النهايه هي تكون صحيح إذا بدايه سير صحيح اذا النهايه بها سير صحيح فقال هذا الكلام من لم يصح مبادئ ارادته يعني مقاصده ارادته ومقاصده اذا لم تكن صحيحا في أول الأمر malengo yako ikiwasiyo sawa kutoka na mwanzo si malengo ya ikhlas si malengo ya kutafuta radhi za Allah la yislam fi muntaha aqaibi mwisho wake hata salimiki alaaqiba ma yislam his mwisho wake pia hautakuwa salama la yislam fi dunya wa fi al-akhirah Allah Allah maashara al-ahibba hii ni wasia muhimu نيته واخلاصه لذلك حكونا كن حتى مت مت موجه اتكون في حاله واحده كل سيك خلاف واقع الإنسان لابد كن سيك تكون ممسك جاده على الاخلاص لازمك ان احوالك تكشفك تكفونك بدوبه فتحتاج ان تذكر ورجيسه الى الاخلاص لذلك السلف وين اللي كانوا يقولون لازلنا نجدد إسلامنا يومطئ عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح قال ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما تخلق الثوب ايمان حكاء في فوهته حكاء كما ينفخ حكاء نغوه كيذا نغوه ukionunua nguo haiwezi kubaki hivo kila siku haiwezi kubaki hivo kila siku aya au nguo ukionunua itakuwa mfiche kila siku baada muda la shaka itachaka itachaka kwa hivyo ikichakaa ni kama moyo wako haitokuwa na hali moja ndio mtume alayehisar salaam anasema fasalullaha an yujaddida imanakum افاني تجديد وهكذا الوصية بنا لا بد سازلت نجدد اخلاصنا نجدد ايماننا ترضي كل جاده السليمه لذلك قال احد العلماء من كانت بدايته محرقه كانت نهايته مشرقة يعني اذا اشتهز فكانت بدايته قوية محرقه يعني قويه على الجاده كانت نهايته مشرقه يعني منوره نور واشراق وانتفاع ونيني بسبب مبادئ ياك اللي هو مبادئ طيبه نقصد ياك ان يأكل نيه ياك اللي هو ثانيا ميمي كني لقاهي فوفي لا هي وقت مفوفي ان شاء الله تعالى نعيش معكم مع كلام اهل العلم من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم مما نمنقو بعض مننوا يا علماء يت علماء السلف الصالح رحمهم الله ما ما ننو ياو مننوا انا منفعه زيد كلكم مننوا يت استاكي لكن يا علماء يت اللي لاشك وكيانغاليه مننياء كما فيه حكم فيه فوائد يعني تستشعر لذة تحس يعني كانك تعيش بينهم كانه كبا ويه لكن المحبه اللي تجمعنا ان شاء الله هاي منين ومزغومزه اهل العلم كني وقائع مختلفه حسب الحال وحسب الزمان منها انتان من منين يا العالم الزاهد المفسر مجاهد ابن جبر رحمه الله رحمة واسعه من كبار التابعين من كبار التابعين من كبار اصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مجاهد رحمه الله لما كفر الاهواء في زمانه كل كثير بدع ولالات ظهر بدعه الخوارج بدعه الارجاء بدعه القدر ذلポشوفوذه احوا فتن ذا بدعه تفوت تفوتي تكلم كلام جميل جدا بهذه المناسبه واحوالي بدعه كميزلポزوكا نيه حاليكي اليوポكم امسالميكا امبا ساسا Yaani subhanallah hadi al-ahwazikija ni kama asifa matathara inabeba wengi zinawaokota waliaadha billah na wanaangukia kwenye shimo la hawari mwingine anaingia kwenye bidaya irja kwenye bida khawarij kwenye sofiyya, falinsan ma ala nafsi mtu nafsi haki. باراتم ت وانا نموم الله سلامه يسأل الله السلامه والتثبيت اللهم ولاكوا سلامه نمفوت اسباب زي هديه هنا ينبطكانا ساسا يالي بالسلاميكا نذي احوا رحمه الله اعترف بفضل الله عليه اكاتموا نعمه الله سبحانه وتعالى ان الله من نعمه كبوه فقال هذا الكلام قال رحمه الله ما ادري ما ادري اي النعمتين علي اعظم ما ادري اي النعمتين علي اعظم اسيب رحمه الله مم سجودي النعمه gani katika hizi neema mbili nilizo nazo sujui kubwa ni ipi kuliko mwingine yani zote mbili او كنعمه ايبن كبوا زايد بسبب ايه ثم ذكر كيشا كذت هاي النعمه زين هسه ان هداني للاسلام يا نعمه اولا سجيي نمشكروا كحيلو انبا يي امني با هداني للاسلام نعمه الهدايه نعمه عظيمه الله سبحانه وتعالى اكف للإسلام للاسلام والله هذا فضل عظيم عليك منن الله عليك بلا شك نعمه كبوه كبوه لكن مع الاسف الشديد رengi katika sisi sahii qalla man yastash'ir kwamba hidaya ni neema kubwa alonayo wengi wanadhibu wanakosa kuhisi kwamba mimi ni kwa maili na ne kwa liko wale ambao angkosa uislamu na yeye akiwatazama wale waliokosa ule na Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu Allah li kulli lashika wallahi an-ni'ma 'adheema jiddan yanbaghi an nasta'shir law kitazama ahwal dhaawa ahalu dhalala wal potoka konye i'tiqad zao wana'budu maiiti wengine tunaabudu wanyama wengine tunaabudu majini wengine sallallahu alayhi utakuta kweli mimi Allah ameninimeesha sikukufu lakini hiyatak mtu mwenye kutazama kwa busara mwenye kutazama kwa busara idhalika wale ambao kwamba iman zao ziko يويوزاو والله اكيطي نصوص كما هذه اللي تتكلم عن الله عن صفاته هي سبحانه وتعالى والله ما يتمالك نفسه وجد من أهل العلم وجد من أهل العلم المعاصرين ممن عرفوا بالعباده كذا مشايخ كبار وقالوا كما نتاملكنا والعلم والفضل والله اذا قرؤوا تدموريه ما يكملون الدرس بكون وانا إذا قرأ كتاب من التيميه التدموريه لما ذكر صفات الله سبحانه وتعالى لأن هذا الكتاب التيميه القوا انا رد ولي اهل الباطل وصفوا الله وصفه موشاف سسك ايويشكو ذي القواعد ذو المنطق الفلسفه ذي اللي انا زتوميه هذا كتاب عظيم فصار هذا العالم اذا قرأ التدموريه لما وصل لصفات الله وتقريص والله ما يتمالك نفسه يتذكر عظمت الله سبحانه وتعالى الله لنبه حقيقة ان الله لمن به هدايه يقويذا يفهم مثل هذه الامور حقيقه اخوان يحتاج الى مراجعه يحتاج الى مراجعه نعمه هدايه من نعمه ودومانا على الإسلام ان هداني للاسلام يا بيلي يسمع او عفاني من هذه الاهواء أو سجعي نمشكروا وهي نعمه ان ربنا يامن سلميشا من وهذا يدل على نعمه السنة وان الاسلام مع السنه كفى اذا نعمه بيله بماه يكملشه مغير الاسلام بلا سنه هذا تقصير بلا شك بلا شك والسنه بلا ايمان هذا تقصير والكمال هو الإسلام مع السنه فالله سبحانه وتعالى بعد اكفى هدايه اكفى توفيق على السنه خلاص هو نمتو memiliki dunia mzima eh ni kama hu malaka dunia yote wazi kwaalika mujahida rahimallahu takallama hada laka mko ina mzungumza amenena kwa يصح له yajua kwamba idha lam yusah lahu islamu yani la yusah lahu islamu illa idha salima min kama hatosalimika nabida lakini anaposalimika nabida uislamu wake unakuwa sahihi na huwezi kusalimika nabida mpaka uislamu wako uwe sahihi fahada yakamil hada na hada yakamil dumana sema sijui ni shukuru علق عظيم بين نعمه الاسلام ونعمه السلام من الاهواء السلام من الاهواء هي السنه اسباب كسلينيكنا اهواء انت سني هي نعمه ميل هي نعمه كوبا معاش احب كي الله سبحانه وتعالى امكرزوك كwanza انكوبا أم ايمان وهدايه إلى الإسلام ثم بعد ذلك اككون بتوفيق وكوا في الصراط المستقيم الذي هو صراط الرسول السنه والعقيده الصحيحه والله هو ممهوا ملوك وممهوا كيتو تاع ثماني سانة سانة سانة. الله, كان يقول من نعمة الله, من نعمة الله على لصاحب السنه يعني ان ketika يا الله للمرء إذا اسلم او اذا نسك mtu akislim akapiga shahada akawa muslim ni ne'ma kubwa sana الله kimpa اذا waffaqahu Allah li sahib sunnah Allah kimuwafiqia akampa mwalimu wake ni ketika mtu ahli sunnah kumsomesha wengine huslimo lakini ma'a asaf al-shadid ghariqin fi واميangukia kwenye ahdhana halbid'a wanasoma kwa halbid'a fasaru muslimun lakini ala alahwa hi badu sin'ama eh hi badainakasura hayakamilika kama hiyi lidhalika ukia allah mikukusania mambo mawili haya alhidayah lilislam thumma at tawfiq li mtabati as sunnah anta li husd bi kulli alkhair wewe ndio mtu ule pewa khair yote فهو حضوريا مجالس التي تدرس فيه السنه مجالس كما هذه امباله وسومشوا السنه دنيئه وقاريوا مسائل السنه وعقيده صحيحه والله ديو ان نعمه يا الله ديو يقو مكف ويهو قweza هذه امور اللي هنا مambo التقريرات ذا السنه اللي نسومشوا هنا من الناس الله بيوشيك واسيج من الناس كثير لكن الله اختارك وامتازك انك كنتجوا وويكوكوتا هפה اسكليز السنه التي تدرس والله هذا نعمه عظيمه ينبغي ان تشكر الله سبحانه وتعالى وتعتاموه نعمه كما هي ثانيا الانسان كماليزيا هي منين المجاهد هيا منين عظيم من باب المجاهد هפה يو توونيانا جambo muhimu وهي المخاطره بالدين اسما au asalama min tilka al ahwa yani usifanya mukhataara kwenye dini yako ukajaribu kufanya hatari ukaenda kujiingiza kwenye ahwa sehemu za someshwa ahwa za someshwa bid'a za someshwa balalat akwambia efuka ndo maana yake asalama min ahwa wewe unapotoka nyumbani umetoa watembea kwa miguu sehemu za someshwa ahwa kisha umwambia allah nisalimishe nami na ahwa هذا سفه من السفه بالله قفه العقل ولا بارا الاسباب نتيجه وكتا نتيجه من الاعتذار في الدعاء والعياضه بالله ايبوكا كwanza hizo sehemu epuka hizo khatari thumma Allah subhanahu wa ta'ala yuqawwik yuwaffiquk atakupa tawfiq uweze kwaifo insan au wanadamu yote maya mbaghi almuhatara ikhwan usibahatishe kwenye masala ya dini yako ukafanya hatari kwenda kubahatishe baktishe Waenda sehemu kuna hakika nayo unjui hapa mazuri au kuna mabaya ah. Wacha acha mimi tu nikaangalie kuna mazuri au kuna mabaya haya mabaya huwezi hatarisha kwenye mambo ya iqadat tabsa hada ghalat nahino makosa mengi sisi hizi tuingia hata nikaangalie bwana kama mazuri tutachukua kama mabaya nitawacha intabe intabe nani likwambia wewe unayajua hayo mazuri na mabaya unayajua hata uweze kuchukua na ile uweze kuacha kwanza wajue haya mazuri wajue haya mabaya utayafahamu allah subhanahu wa taala aweza kuweka kizibo kwenye moyo wako sehele lolote kwa sababu wewe ni khalifu sunna thumma yu'aqibuk akutesa sasa akujalia uingie kwenye bid'a wa dalalat wal iyadha utafanya nini utafanya nini bali insani la ya tijara hapo ndio. Lakini bwana ukiingia hapo faida 50%. Waenda ukaanguka 50%. Nisba 50% ndioweza kufauluka. Uka umepata faida. Eh, wangapi 90%. Haribu billahi ale kujaribu. Hususa nikiambia ah pale. Ni ene kutaenda ku khatarisha mali yako kukose rasilimali usiende aende fil ghalib aende na atamuamini na utasikia lakini upande ya iqad ukimwambia senda kwamba ah mimi niko sawa nitasikiza na nitafahamu hadha jehel bila shaka huni mtu yajehel nafse hajijui kama nafsi yake moyo wake alqulub baina isbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibha kayfa sha'a tume alayhi salaama nasema moyo ويذاق وينضى بالسهم مبيا ويني يصبح الرجل مسلما ويمسي, ويمسي, ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مسلما حديث ياسين يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل ولهو يله انا يجامني والله هو حجوي نفسهي هو جاهل على نفسه يجهل نفسه فالحذر حذر ما شاء الاكوان لازمنا ان حذارينا كفنگوا ثاني من الكلام بيقولوا ان عن سلفنا الصالح الفضال بن عياض رحمه الله فضال بن عياض رجل عالم لكن مال الى الزهد والعباده من الزهد والعباده زيدي الكوكي وخالد صحبيانا الزهد العباد فذات يوم اكون راى شيئا في العباد اكون مبه سي مزوري كو اي عباده مطك اللي الحرمين و حرمين رحمه الله به سازوت ساه زوتي وكان لقبك عابد الحرمين و ونج لكن لاحظ كو وين زكي وانا تقصيرا كاونه تقصير من باب السلوكيات من باب السلوك والاخلاق اكا وناسيح كاوامبيا منينو مزوري ميمانكو من باب الفائدة وانا سوت توحتاجيه pia منينو kama hay كل ما هي كل اللي يعبد الله وطلب العلم من العباده بل من أفضل العبادات قصوا علم الشريعه لذلك نقلت هذا الكلام الفضيله رحمه الله قال اسامه الفونا بتندوسي بذوري كو ها يعني كو عبده وكوامبيا ان الفاسقه ان الفاسقة إذا كان حسن الخلق ان الفاسق اذا كان حسن الخلق عاش بعقله وخف على الناس عاش بعقله وخف على الناس يعني الفاسق اللي عنده فواحش ولا منكرات لو كان حسن الخلق يعني يلين ويفنى النفوس تأنف بلا شك النفس يعني تكره تستنكر لكني امزبا يا ايله طبيعه yake nzuri ila hasna khulaya imeziba mpaka watu wawaone ile machafu nafanya subhanallah ndo akasema asha bi'aqli ataishi kwa akili yake nzuri yani hiyo ni akili nzuri bila shafi wae yaarif كيف يتعامل مع الناس فهذا عقل هي عقلي yake anauitumia kuamiliana na watu itamfanya aishi vizuri wa khaf ala alnas na atakuwa ni mtu khafifu mtu kutangamana naye kila لماذا لحسن خلقه معفصقي معفصقي ما مع مع انه فاسق سبحانه وهكذا الواقع يا الواقع هكا تجد واحد عنده ما عنده والله ما شاء الله لكن فلان بقى وشغاني هموني اه كذا هو لكن ايه خلقه ياك ينذبا سير ايه باند يعني تقصير ياك يعني يا فواحش ومنكرات والعكس ثم قال له ما كانبيه وين ذاك وان العابد وان العابد إذا كان سيئ الخلق العابد ما شاء الله فلان صائم قائم ما شاء الله تصدق عباده ذات بر والدين امور كثيره عنده العابد لكني ما دام هو سيئ الخلق خلق زكي مبو ثقل على الناس حتى هونت لي العباده ذاكي الزود صفيت معنا sasa ufasa kamemshinda akili yanatasarifiana watu vizuri لانه yaarif كيف يتعامل بعقله مع الناس lakini huwa abid yanadhaia watu wataona ile ibada yake sana watasahau ile tabia yake mbaya watu wanaangalia ile tabia mbaya wanaacha ibada yake subhanallah ajib لو كاambea alfadail na nyinyi msukua hivyo muna ibada lakini nawaona say al khuluq watu wanaokimbia sasa mwezikuathiri ibada yenu watu kwa sababu kiwasaio alkhuluq fi nnas utaweza kuathiri billa alikao utamwathiri vipi mwanzo kumvute kwenye ile khairi wako nayo ya ibada na ya ilmu na nini ikatuamilu bi sayyi alkhuluq hata kukimbia tamfur ndo akasema thaqal ala nnas huwa mzito kwa watu wote ah fulani mzito bwana ah ndio swali mashaallah ah lakini mzito akaba وما قتوه يعني وبغضوه كمشكيه اخيرا وتكوجه كوكشكيه كيشا utasema ah angalia hawa watu hawapendi watu wa ibada wanapenda watu wale mafasikh na nini wewe hukutumia akili ya kutamilana nao kutumia akili kwa kuna mambo mengine tadhi la ajili da'wa ajili din kuna vitu vingine utabidi ufanye tadhi ujitolee ukubale لذلك الفضيل رحمه الله يرشد هنا إلى الأكمل ديو سيو كوما ياتاكو صفه مفاسه هبل ييه انا الهيكزا جمب الحمد لله منا عبادة لكن اتاكو يفكيشا درجه اكمليفا زايده هي عباده لو مونغي حسن الخلق خلاص يعني كمل الدين لذلك بعض لما سمع كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والاخره انما كربي حسن خلقكم ما لزا خيريه الخلق وجاء في الحديث الصحيح أنه اثقل شيء في الميزان انه اثقل شيء في ما وني حسن قولي آثار الطيبة لابعاد يعني اثاره الطيبه النافع على الناس وما عملك وكعبا بسبب كل عملك المنفعه من yake متعدية mutaaddi ya in athiri huwa nadhir huwa وحسن الخلق هكذا وتماثيله وتماثيله وتماثيله ولو كان قليل العلم لكن وتمشقوا كلمه الجاده الصحيحة. لذلك الفضيله رحم الله اتوصي يا سوتس تتفوت حتى كما عباده تكون아요 الحمد لله علم تكون아요 عباده تكون아요 لكن بادو تتفوت كمال تككوسه مساله يا الاخلاق يتتوبلكيا سيسي واطو تشكيه سمماكته الناس يعني بغاظوا وثقل على الناس نكلن موجه تكبيا كتغامر ناه هاذي بسبب نتثقيل عليه ثقيل عليهم فايضا الله الله ينبغي أن نتخلق بالاخلاق الحسن ها حسن الخلق النيني الصدق الامانه الشجاعه الكرم لازم حسن الخلق الرفق مع الناس الكلام الطيب حياتي مكسنيكوا أخلاق بعضكم حسن الخلق والله انت جرب جرب بنفسك وتاونا تهيت فوت وتاونا تفوتي مباشره دي والله سبحانه وتعالى ام امه متملكك ولو كنت فضلا غليظ القلب لم فض من حولك لم فض من حولك لو كنت غليظ عليه على امتك لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا رفيقا رحيما لينا مع امته كريما جوادا شجاعا صادقا عزتني صفه ذات حسن مكسني كهك ذات حسن الخلق ولهو هذا تنبيه او جدا للعالم الزاهد فضيل ابن عياض رحمه الله رحمة واسعة ثالثا تات من الكلام منين بيقولوا حقيقه يجب ا كغوس يعني هني كما التحدي وامتحان وابتلاء كيتوسس سوت طلاب العلم وعوامنا كلام جميل جدا للعالم يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله يحيى بن معاذ من علماء تابعين ومن علماء اتباع التابعين من علماء اتباع التابعين ان يروي عن التابعين رحمه الله يحيى بن معاذ انا منن مذوري سنه ناي ابي ان حكم بلا شك منن يعني حكمه كبوه اسامه رحمه الله الكلام الحسن حسن الكلام الحسن حسن maneno mazuri nzuri bila shaka yani kusikiliza maneno mazuri kusoma maneno mazuri ni jambo zuri na ni jambo bila shaka halipingiki latakikana kisheria thumma gal lakini ahsanu minhu maana ahsanu minhu maana hapo sema mashaallah maneno mazuri kabisa hebu tuelezee bwana haja سس وافงوذه تجد واحد يقول لك ما شاء الله هي صوره انا كمان هي صوره ما شاء الله صوره طيب ما شاء الله خبرنا ما, ما يقول الله لا ما اعرفش ما اعرفش سس واهارب الكلام الحسن حسن لكن احسن من ماذا ان تعرف معناه وسسمه ما شاء الله هذا الكلام والله كلام, كلام حكونه منن كما زوري كما لذلك الله سبحانه وتعالى يقول الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها المثل قل احسن الحديث نا إسلام مسلم ما شاء الله حكونه منن مزوري كما كلام الله طيب بعد ذلك هل تعرف معناه هنا وقفه طيب سي ايب sawa mnadamu atakufa na jahili muhammed akuna mtatakufa atiahana jana jahili kwa upande wote aljahl sifa lazima lilinsan yapo kwa niisbi bi nisba da hada wajali yake za kwa kubwa kumliko mwingine wa haka lakini sawa mimi sijuui ndo uko hapo umetefuta وتفوت تفسير هذا الكلام kimwambia kwani haya maneno bwana maneno ah maneno mazuri kabisa waelewa maana yake sijui to mbona umekomea hapo idhan hii ni changamoto but so eh ni ametungusa sote bila shaki wa kathiru minna nastahsinu al-kalam watapea mashaallah hadithi hadha al-hadith jamil jiddan hadith qawi hadith lakini la nafqahu maana bila shaka hadha taqsir wa akasama ahsan minhu maana wa daraja ya kwanza amezungumza حسن الكلام ثابت تجيو ها ما شاء الله القران صوتنا شكه انه من أحسن الكلام منزله بي له درجه بيلي معرفه المعنى هنا حبه دو watu wanapitana wengine wanajua wengine katikati wengine hawajui kabisa lakini kinacho takikana usife mwa ibحث kama hujui tefuta jaribu kujitahidi kuuliza na kutafuta manzila ya tatu يسمع واحسن مماناه استعماله هذا هو يعني العمل بال العمل به بمعنى يعني استعماله طيب ما نeno mazuri hi aya nzuri hadithi nzuri maana yake nimefahamu kilichobakiane eh استعماله hapo ndo sasa imekamilika hi manzila makam makam jamii jida kwa hivyo haiwezekani useme haya maneno kisha utaki kufuata hadha mukhalif lilfitra wa mukhalif lidin na maana yake yani wende kinyume na من na kinyume na hata fitra ya mwanadamu kwa sababu mwanadamu ameumbwa fitra yake kufuata maneno mazuri mambo mazuri usio eh hata kama maneno mengine mazuri ambayo si qurani mathalan mashairi mazuri nasiha maneno mwanadamu ana tabia kuipenda ile maneno kisha anajaribu ikiwa wakiri kwenye moyo wako haya maneno mazuri ni wajibu wako utafute maana yake sawa? ndio daraja la kwanza umekiri umeona yakin kwamba Qur'an ni ahsanul kalam athawa hadithi wajibu wako ni utafute maana ya hayo maana yake maana baada ya kujua ni wajibu wako ufanye muktaba yale maneno mazuri. Auatikum mfano. Mfano mwa kwamba ma alasafi shadid. Wingi sisi nazungumza sisi waislamu tumeanguka. Tumeanguka wingi wa yahitaji la tambii. Alaan muumiza muislamu yote. Kalima ya la ilaha kuna maneno mazuri kaya. Kinwi Islam atakwambia. Au sio? Muliza swali ya pili. Toka hata barabarani tu yote ni swali swali ndo La ila ila Allah keswa kalam jamee masha Allah kuna maneno mazuri haya. Wasale swali la wa tani, mnaish maana? Mwambie maana yake ni nini? Kuna wale watakujibu sawa sawa? Kuna na wale atakwambia mengine wana mwingine atakwambia ha maana yake hakuna muumba hakuna mwenye kuruzuku ila Allah huyu amejua maana ya uzuri hadha hadha lishkal mwingine هنا محك النظر آه. هذا هو. كلنا ذلك الرجل لزم وتقت كنا محلي كيوك هي كلمه معناها هي كلمه ان ان تمام الاخلاص لله لزم ويبقى كان رياء لزم شرك لزم ويبقى كان بدع ده مقتضى هي كلمه وان غاب ketika اللهم الا من رحم الله wa ngapi katika sisi tumesalimika na shirku? Allahumma illa man rahim Allah wa chaatiz. Wa ngapi tumesalimika na bid'ah hadith wala haraj. Kwa hivyo utakuta haya maneno muhimu jiddadi. Jida. Maneno toyajua ina maana ilmu yetu ya hii haya maneno ni ilmu inakasoro kwa sababu haizai matunda wale wanaojua lafu hawafanye muktava akawapigia mfano kwenye Qur'ani mfano mbaya sana akawafananisha akawafananisha na punda akawafananisha na punda mimi mimi akawafananisha wale wanaojua katika wale walimu wale mashekhe wanaojua ukweli wanaujua hak alafu wakaacha kuifuata walifananishwa na punda na wale wasikilizaji wanafunzi waliosomeshwa wakaambiwa usawani huu wakafanya kinyume wakafananishwa na punda sote upande hii na upande hii wazi Allah subhanahu wa ta'ala alzawungumzia wayahudi utu ilma min alkitab shabbahum bil himara sio ليسا ماثر القوم لأنهم ما يعملون بمقتضى التوراه ما يحققون لا الحق ونجوا ونوكا الله يكفانش النفندا واضح نه ها ونجين وانا الله سبحانه وتعالى قال فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفر فرت من قصبة فما لهم عن التذكره معرضين ونن كلو كييوا موعظ وحواسكي ها يعني كلو كييوا عيديه او حواسكي ولا انا اسكيز يعني كلو كييوا موعظ وكلو كييوا تذكره معرضين حواتي وحافواتي حواسكيليز لو الله قال كانهم حمر مستنفرة ني كما مپوندا ها وان لم كيمبيا ناني فرت من قصر يعني سيمبا بالى سيمبا anapotsutusha punda hili ile mbio na toka amiwafananisha somo kama mipunda inavokimea hiyi ni tafsiri eh ضعف التحقيق كلام او ضعف التحقيق الدليل كنتفوت ادله انا kwa hivyo wa jamaa yahtaj ila aljuhd ijtihad manza zatamente walimu tujitahidi yale tunayayafunza tufate na wanausikiliza wanafunza na wasoma wajitahidi yale waliofunzwa wafate sote wili mtalabi alittiba do istimal al kalam ni jambo muhimu sana kuwa nalo la budda min hadha wa illa iku hakuna al amal basi bila shaka itakuwa ibada zetu hazina سلام يا ابو مسلم رحمه الله الخولاني من كبار التابعين من كبار التابعين ابو مسلم الخولاني رحمه الله هذا الرجل كان له عجائب ني حتى الله سبحانه الله سبحانه وتعالى اجرى الكرامات على يديه kuna baadhi ya karamati alizipitisha Allah kwa mikono yake rahimahullah hadha rajul umar radiyallahu anhi mtuma sehemu katika sehemu akapambana na tuhat kule na ende kiongozi aka hurumisha moto mkubwa sana akamchukuao bwana akamtia ndani tena kisasa yake yake kani asana aka na ufudi aje atakumuona hadha rajul min taqwa wa khashyatihi ikato kia kisasa kabla toko ibrahim alayhi sala udkhila fi naar هذا من كرامات الله سبحانه وتعالى عليه رحمه الله رحمه واسع البرود مدينة. عمر رضي الله عنه كان يمسكني اين الرجل اين الرجل مولزا كما ام بيقولوا ده يلهيه بال خفيف في القوم يعني حتى سبحان تواضع اكمكومبتيه سنه كما قال الحمد لله الذي اراني في امه محمد ما فعل به كما فعل ابراهيم كما فؤل الى ابراهيم عليه السلام الحمد لله نميكونا من كنا كنتفتا وكونا وكان رجل عالم حكيم فكان يكثر السجود القصه ذاتنا نفند بكثرش صلاه النافله ان نفند بكثرش صلاه النافله رحم الله اكاولز لما لما وليني ساز تكثر من الصلاة. الصلاه النافلة. قال كما كما سجودي ليوم القيامة يوم الفزع الأكبر هذا قصده هindi malengo yake mimi na kithirisha nafila sina malengo mengine isipokuwa nini adakhiru sujudi naweka akiba hii sijida yango naiiweka kama akiba li يوم القيامه يوم الفزع الاكبر hii kesho ndo akiba يوم سيكم ambao kwamba watu atapata fadhala sana sana watafazaika sana sana mimi natarajia inshallah hii amal ndio itanisubitisha huko ya amal la akhirati rahimah. Hadha al kalam ukiangalia kwa ndani kalam adhim jidan adhim jidan siraisi siraisi mtu kufanya hivi siraisi mtu kufanya hivi istihdar ya hali kama hizi wallahi siraisi atakaoofiki min Allah كوانين كثير منا يتعبد صدت تفني العباده كنا وقت افني عباده nyingi استحضار هذه المعاني وكتب عباده هapo ndio tatizo ni nani katika sisi pindi anapofanya ile كم منا قليل جدا قليل جدا وengi kaskasisi ndio tufanya ibada kimuuliza mafanya ibada na ala mimamur kanino sal salani wajibi lazima swali nakomea tu hapa zakani wajib lazima tohi ni wajib sasa wengi tuna mazoea ya kufanya ibada mim bab annani mamur min mamrish hu yadi yusalli yusum yuzaki yatasaddaq ya kula ana mamur allah farad alai لكن من يقمن يستشعر أنا لا أنا هذه أجعلها للاخر اتقرب الله سبحانه وتعالى ارجو ثوابها هذا في الاخر من منا قليل جدا قليل جدا وين كثر فهذه ايضا يحتاج مراجعه ليس الشأن كثرة العمل سيما زंगतيه وكمه من العبادهين كثيره الشان حسن العباده نا هي فيل تفاوت كنا كثره العباده كنا نحسن العباده كنا وingi wa ibada hii haikusudiwi ha sharia inataka nini husnul ibada hii ndo sharia inataka wewe kuna wingi wa ibada kuna na uzuri wa ibada alladhi yukhlas fihi lillah subhanahu wa ta'ala wewe ufanye ibada ndani yake tastashir ridha Allah وينك ketika sisi toghafilika kun hal idhalika angalia Abu Muslim lama kana haula yani aqwiya fi taqwa wal iman hina alqwa mashahir za Allah subhanahu wa أحسن عملا li yabluwakum ayyukum ahsan amal ahsan amal lanawta kika walau kana qalilan idhalika ibn Umar ishqal Abdullah bin Umar lataka zaina خلاص min taqa ibada law najwa hizi rakaa 2 zangu allah mezikubali sahinkajua mezikubali msisanye tena ibada yani zatosha kunichepepo lakini kwa nini kila siku naabudu bi madri hal qubl wala la nimekubaliwa sijakubaliwa hi ndo inifanya niabudu wa illa law alimta wa taqabbal sajdatain koibina maana law hizi allah kizikubali kaf koib allah subhanahu wa ta'ala hanalik kathratu انا قال لي حقيقه العمل لا حضورك انما جاء لذلك ذهب الى الحسن البصري ولي عندك الحسن وكما الحسن لماذا؟ الحسن البصري كنين تواونههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لما ما نرى أن التابعين اكثر عباده كنا بعض التابعين لا شك اكثر عباده لكن تواون شريه يمسى المساحبه ان هو bora وقلوا هم قليل اقل الحسن كافته سباب تجب جوابا ان افانانا منن كما كما يلي هؤلاء يعبدون الله والدنيا في قلوبهم اما الصحابه فكانوا يعبدون الله والاخره في قلوب نيته فقط حتى كما عمل يكن شاشه انكت كما ننمو منينك يسمي رحمه الله الحسن ما فاق ابو بكر اخوانه بكثره الصلاه ولا الصيام انما لشيء وقره في قلبه ابو بكر رضي الله عنه الى الايمان البقوه كبوا حتى كفاني عمل دغو يا وكبو في في قلبه والايمان والاخلاص لذلك اكرم بورا وقت ما رضي الله عنه ما انه وجد بعض الصحابه اكثر عباده كم لك كعبد الله بن عمرو نقل عباده كثيره جدا كلكم ابو بكر كلكم عمر ما أنهم اعلى <تصفيق> لمانه لان الايمان اقوى ذاك كلكيت يكون موه ايمان معاني كما هي كوكب كلكه لته نتيجة زوري الله الله معاشر الأحبة دهي ما نبي مسلم القولاني نعظة شكا نعظه يعني موعظه كويت لا بد منا الحذر ايه متكفى اعمالك وكوسudia ملengo mengine ya kidunia au masalih dunyawiya لا شك هي هايندeze endelea mumechoka ha baki kifunguki mmoja kianaona wakati umefika mbele wacha tumalize basi hiki kifunguki mmoja akhiran akhiran hadha al kalam naqalo al hafidh bil rajab الحمد رحمه الله ينقل عن بعض الوزراء الصالحين من اهل العلم قديما والكونه اولات الأمور قديما الوزراء لكن قال كانوا صالحين يعني عندهم حكمه وعلم حى منينو يينكو يا نافيده يي منين لا شك حتى كما سي منينو يا علماء وكبار ني اولات لكن يلقوا يا حكمه عظيماً كان يقول الكل وكاامبيا wale yanawambisha ma'ruf wa yanakataza munkar wale yanawamrisha mema wa wale yanawakataza mu'sa hii ni nasiha alikuwa ameelekezea watu kama haa ladhina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar fil nas qala rahimahullah ijtahi ijtahi an tastura اجتهد ان تستر العصاه حتى لا تشيع الفاحشه مزبوط ثلاثه تكون الفاحشه باهره استر يا اخي استر لان طبيعه الانسان انه سيذنب بلا شك لطبيعه البشر انه سيذنب واضح فله كان مثل امور مبا وكان مبا استقبح لمبا مبا هيبندذي هاينديزي يكونكانه كجاميه ما ان شاء الله أخواني. تنشر الرذيله بعض الناس عجير ينشر الرذيله طبائح هذا فلانه فعل كذا فلان فعل كذا والله هذا ما ينبغي قال اجتهد ان تستر العصاه يله ما شاف فني بيديه ولا انا وفني يستيري ام نصيح منسيح لكن ما تنشر في الناس هو عند وقت كاغيزا so mene salema ba wengine akiona kifuata kama kafanya kama yule ndo ulama wasema hikma في الخفا ufanywa mualaja kule kule chini kanasihi chini kaetibu kaamalisa ma tunshar al fadhah ikhwan wala al وظهيرك كواوازي بقوا معاصي عيب في أهل الإسلام حيب يا تستحي حتى ما نك ولو يكونوا تقسم شوفوا المسلمون يفعل شوفوا المسلمون يفعلون كذا شوفوا المسلمون يفعلوا هو اسمي ثاني تحس خجل فلان خجل فلان وتجري تحس حياء لذلك ما ينبغي جماعه ومهونا من ضعف نفسه ففعل رذيله او فاحش خصوصا ما يعيب يا كساء مثل المعايب خصوصا مambo الشهوات شهوات او المخدرات وغير ذلك بماذا؟ بما ينبغي ان تنشر احوال زينيه قبيحة كبيث ما يسر اخواننا لا ينبغي ان ننت يتاستر يعني ميني يفني التستر هو فما ينبغي مثل هذه الامور ان تنشر وبعدا ينصحه يا اخيلاتك فعل هذا حرام غا. لكن انبغوندو كوينزا خصوصا اليوم اليوم سبحان الله اليوم كفانيا با يولا ننشر على المستوى العالم حتى المستوى الفله العالم شوف فلان وقع على محارمه شوف فلان وقع على امه فلان ذنبه بكذا فلان صلى الله العافيه والسلام ما فيك حد مستوى عالمي ينشرك هذه وسائل الحديثه يتطوى موانغلين هنا يوكو حالي انا انا لهوا موانغلين صحيه كما حينا منامك كلا كلا امور بعضه كما تستقبح منك والله هذا لا يجوز الله سبحانه وتعالى هاي. كوني ما كما هي في القران نكاويك عذابا اليما مثل الذين ينشرون الفاحشه في المجتمع ما يجوز وي في كشه كو جهه مخصوصه في داخل دوله او شركه وتفعليه وتيكمشها الى كذا لكن تصور كده ثم تنشرها ما له شوف هذا فلان يا فلان بعض الناس يعني عندهم خفه فيها هذا وبسي سنه سريعين في كونه ذا الياء يسير وما يمضي الفضيحه تستر المعايب تستر وهكذا الإسلام تأمر إذا سترت هذه الهفوه عن أخيك وكستري له الله يسترك يوم الاخره تنى سترهك تكفيت في الاخر انك سترت مسلما ناونسمه اني عيبك يا المونزق الله لك تنى في الاخر ما وتخسري وكش اخره وتكسترى اخر لا شك سي في ذوري هذا عيب فينا أهل المسلمين عيب فينا اهل الإسلام تتصفوا سي الاسلام تتصفوا سوتوا واليم وسوتوا المنافذ وسوت وانا يناسبشنا صلاح بس تكون تقوع تنشر احوال كما هذا لا يجوز لذلك والو ينين اللي مبه كما انتبه يعني سينينه تسكية الله المستعيذ يعني انت تعجب يعني انت ما يستحي ينشر الفاحشه في المنبر يقول المنبر هو فلان راينا زنا مع فلان, فلان. صلى الله العافيه السلام فين عقل هذا الرجل قوم تقول لك يا اخي كذا يركب المنبر ويقول فلان ذنارا رايناه كذا كذا كذا استغفر الله واتوب اليه ها وتطاطا فائده غاني كموانيك مسلم وين ذاك نديو حتى هو يامفanya قم محاسب الله يحسبك نراه او وين ده من يحكم يا اخي لا انا رأيت كذا كذا جزاك الله خير هذا الأمر باطل وكذا توب الى الله لكنه وننشروا hayalet maana umemwangusha yule mtu kwenye jamii ثم بعد ذلك الصغار قد thumma baada dhale asghar kad yaktadun watoto wakidakiigiza tamboka mali bono yanushuru fanta bihi barakallahu alislam yadu ila satr isikua mambo fulani ambao kwamba sharia yenyewe imeruhusu hayo yasitiriwe من باب زيلكان الشريعه حيا مambo bila shaka kuna mambo fulani ambazo sheria imetoa haya haina neno lakini tutazungumza yale kabahi mtu aibu za nafsi zake huu faal rakiba fahisha ma'a imra kadha kadha wew tukue Allah hada mayan baghayr wa mayajuz fahadhi ba'd wasaya au kalimat aldhahabiyya min salafina alsalih na haya في كتب التراجم خصوصا مثل السير وغيرها من الكتب تستفيد كثيرا مثل هذه الكلام وحليه لابن عييم وغير ذلك تجد مثل هذا الكلام الكثير نصائح وتوجيهات او من وحكمه تطوقا كالسلف الصالح ميم استوبنداليا تينا كوندليا و लिंगانا نا هو وقت نتتوشكا نهايا ما شاشه ان شاء الله تعالى نطلب الله سبحانه وتعالى اعطي التوفيق اتوเป moyo wa kuendeleza masomo kama haya mpaka mwisho wa nasalla Allah subhanahu wa ta'ala anuwaffiqana likulli khair wa an yaj'al hadha al-liqa' fi mizan hasanat al-jami' innahu ala kulli shay'in